لفظه يظهر معناها من حروفها قياس جلي يعني واضح لا يكاد أحد يختلف على صحة هذا القياس قياس جلي يعني واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار كيف أعرف أن هذا القياس من القياس الجلي قال هو ما ثبتت قلته بنص أو إجماع أو بنفسي الفارق بين الأصل والفرق يعني ايه؟ يعني هو بيقول لك القياس الجلي ده اللي العلة بتاعة الأصل اللي أنا بقى هنظر إلى الفرق هل هي العلة دي موجودة ولا لأ العلة دي أنا مش مستندقة لأ ده العلة دي كانت موجودة يعني مثلا في الاستجمار الاستجمار هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدين مئتني بثلاثة بأحجار فاتوا بحجرين وروفة حمار فاخذ النبي الحجرين ورمى الروفة وقال انها ايه رك يعني ايه نجس دي نجفة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى هذه الروفة علمنا انه لا يجوز للمرء ان يستجمرا بيه النجس صح كده العلة ديه بقى دي كانت موجودة في كلام النبي صلى الله عليه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 فلا يستطيع أن يحقق صح فكل شيء أدى إلى تشويش عقل القاضي فبه يمنع القاضي من القضاء بين الناس في هذا الوقت صح طيب العلة تعتبر ثبت بإيش بإجماع صح كده يفقى كل شيء يؤدي إلى تشويش عقل القاضي بحيث لا يستطيع لأجله ان يضبط الحق فلا يجوز له ان يقضي وقت اذن وحين اذن يبقى القياس ده حد ممكن يجي يقول لي قياسة هذا القياس لا يطح ليه لانه قياس مواضح فتطبحوا صحته من الايه من الاصول التي اثيروا عليه ماش كده طيب او بنفي الفارقي بين الاصل والفرع الان ان النبي صلى الله عليه وسلم او المولى عز وجل قال ايه او المولى عز وجل قال فلا تكن لهما قف صح يبقى الذي يقول لوالدي قف هذا يخرم عليه صح واحد جه ضرب والدي اعني زي عمية القياس ايه السارق ما بين الفرع والاصل منتفي تماما الاثنين متسويان بل الفرع اولى بالحكم من الايه? الاصل. يبقى ده ايه? نفي فيه الفارق ما بين الاصل والايه? والفرع. يبقى القياس الجلي ما هو بابطه? هو ما ثبتت علته بنص او اجماع او بنفي الفارق بين الاصل والفرع. يبقى ده مقياس ايه? الجلي. كلام ده يا صعب? ها?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 او تضيع هذا المال بالاكل منه وما بين تضيع المال بتحريقه بل على تحريق مال اليتيم اولى بالحكم من الاصل معايا اذا كده ما فيش فرق ما بين الاصل والايه كلام واضح طال والخفي ما ثبتت علته بالثنباط ولم يقطع فيه بنفسي الفارق بين الاصل والفرق القياس الخفي القياس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 بنص أو إجماع أو كفع فيها بنفي الفارق ما بين الغص والقرق يعني هل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال مثلا والعلة في جريان الربى في الذهب والكضة هي الثمانية والعلة في جريان الربى في التمر والشعير والبر والملش هي كونهما مطعمات ما قال هذا إنما دي مستنبطة يبا القياس الخطيئ ما ثبتت علته بإيه بالسنبط لذلك سميه قياسا خفيا وإذا علمت أنه قياس خفي فاعلم يقينا بأن علماء المذاهب الفقهية اختلفوا فيه لما تأتي تدرس ما هي العلة أكلم مختلفين فيها على ثلاثة أقوال وهناك من أتى برابعا وفصل فيه معا ازاي؟ ليه؟ لأنها العلة الحو... الأصل مستندقة يبقى والعقول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 مادة تصنطط من ازداد تستعمل كالصابون في غسل الايه الراس واللحيه معايا قال قياس الاسنان على البر ما هو البر؟ القن في تحريم الربا بجامع الكيل يبقى هو هنا قال ايه؟ قال العله او عله زريان الربا في البر كونه مكيل يكال يعني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 مش كل ناس ما مش مثلا زي الايه التفاح التفاح بيتدخر ما بيتدخرش يتدخر ده يعني تقول لسهنا الجايد مش كده يبقى قول ايه كمقالة الملكية لعلى قاسف قالوا العلة كونه من المتدخرات مش لعلى يبقى كل شي يتدخر يجري فيها الريب الارض يتدخر يجري فيها الريب التام يتدخر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 لا تتخثر ولا تطعم تتخثر ممكن تتخثر لكن تطعم لا فيبقى احنا هنا وقفنا على فرق ما بين المنصوص عليه وما بين المقيس وما بين الفرع اللي انا بقى ايه اريد له الحكم اللي هو الاسنان ده وقفت على فرق ان هو لا يؤكل لكن البر ايه يؤكل يبقى في فرق بينهم كيف بقى ايه تقيس طيب بس لو الاسنان مع الاسنان يبقى قريبه برده لا والأول ده أنا أريد أن على هل الأشنان يجري فيه الربا؟ لو قلت يجري فيه الربا يبقى ماشي أشنان أصد أشنان لابد من التساوية المقدار والتسليم اليد باليد لكن أنا قلت الآن إيه؟ فيه صارته يبقى لا يجري فيه الرب يبقى ممكن بقى فيه إيه؟ التفاضل الزيادة والنس اللي هو إيه؟ التأخير كما في بقى الفقه في بقى ربا القض وربا إيه؟ النس تعني ممكن مواضح ولا ايه؟ أنا بتكلم, انا بتكلم ان احنا نضغط يا مثلا بالبر ده ولا مثلا بقريبا لا اخليك بقى معي لان مثلا بتعديد تفهمها في الفطهة اصلا الاول الان لما انا الاول اقول ان الاشنان ده يجري فيه الربا يبقى خلاص لو الاشنان مع اشنان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 طيب الجنيه أصده كم جنيه وفي نفس المجلس رلقه طيب لو جنيه بدولار أربعين جنيه أصده دولار يبقى كده فيه تفاوض في الايه؟ في المقدار صح؟ لكن لابد من التسليم في الايه؟ في المجلس يبقى ينفع ساعاتها الايه؟ التفاضل الزيادة يعني ما بين الجنيهات وبين الدولارات ليه؟ لأن هذا صنف وهذا صنف لكن لابد من التسليم في نفس المجلس ليه؟ لأن كليهما يجري فيهما نفس علة الربا وهي كونهما أثمان للأشياء يبقى يورو بدولار لابد من الترتاب في المقدار لابد من التسليم في نفس المجلس لابد وضح كده؟ تركيز في ان الدولار قيمته 40 جنيه والجنيه قيمته مفيش ولا حتى ربع الدولار يبقى ينفع, ينفع الايه التفاضل بينهم ولا لا ماشي هويت على ان ده قيمته لا خلاص ماشي ما انا بقول اهو يبقى في تفاوت في المقدار لكن لابد من التنسيق في نفس الوقت ليه الدولار يجب فيه الربه ليه بيانو ثمنه للشيء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 رياض الشبه يبقى اذا انتهينا من اقسام القياس وهو قسمان قياس جلي وقياس ايش خفي ما هو القياس الخفي <تصفيق> ما هو المطلوب الاستنباط اذا احنا كده طب ليس بالاجماع ليس بالاجماع ولا بال كلمه بلوث من بعض لابد من كلمة العلة دي لان احنا قلنا القياس كم ركنا الاربع طواب اصل وفرع وعلة وفرع يبقى انا بقولي العلة بتكلم على العلة الآن وانت لما ترتقي قليلا تلاقي اصلا بقى ايه القياس ده اللي هو في كل رك شروط الاصر شروط الفرع شروط العلة مع ازاي؟ فاضل ايه؟ شروط اتلاقي في شرط لكل في شروط لكل رد لكن احنا لان ايه ماشيل شيئا فشيء يبقى احنا النوع القياس الخطيه ما ثبتت ايه علته طيب القياس الجري <تصفيق> بين السبب <الفرق> والايه <تصفيق> والاثر قال قياس هم مم. لا ممكن انشئها او كان يعني صح ان فعلوا هكذا الشفعيه فعلوا كيف كونوا كونو من المطعومات ومن الموزونات يعني يطعم ويوزن عايز ايه يبقى اشترط ايه صافي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 وليس اصلا واحد يعني الفرع ده بيتشابه مع كل الاصلين فانا مش عارف هل دي لحكم الاصل الاول ده ولا حكم الاصل التاني وهو بيتشابه مع الاصلين في كثير من الصفات فهم قالوا لك مع الاصل الذي يتساوى معه باكثر الصفات فليأخذ حكمه العرب في التصرفات المالية هل يملك ولا لا يملك انا عند اصلايا هقص العبد عليهم البهيمة والحر العبد دائم زي البهيمة في هل يملك ام لا واما زي الحر عزي وفعلا بيتشابه مع كلا الاصلايا مع الحر في ايش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 والبهيمة لا تثاب ولا تعاقب ولا تنكح في الزواج ما عندهمش الكلام ده ولا تطلق هي أصلاً مطلقة من الأول معي يبقى هذه الصفات يتشابه فيها مع الحر ولا يتشابه مع البهيم ومن حيث إنه يباع العبد ده إيه ببيع زي ما ببيع الكتاب أبيع زي ما ببيع إيه الآلم ويرهن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 وروح بيع العبد ده بمئتي جنيه والكتاب كان بكام بعشرة جنيهات ترد علي تسعين بعد المئة من الجنيهات معايا يبقى هيرد علي مئة ايه جنيه مش هو باعد مئتين وكله كان عشرة جنيه يبقى العبد ده يرهن ولا لأ هل ينفع بقى اعمل الكلام ده مع الحرب اجوه اللحمة ده شوش والله اخد عندك الفلان ده ولو انا بقى ما في الغالي الفلوس يعني بعد الشهرين باب يوم ما ينتعش قال ومن حيثه انه يباع ويرهن ويوقف يعني يوجعل وقفا ويوهب اقول لهم ده شو شيء خد العبد ده يهبى لك يبقى يتملكه زي كنا بقوله ايه خد القلم يعني ايه هدية لك هبى يعني معايا هو كالايه كهذا القلم في التشابف الايه في الصفر قال ويورث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 150 جنيه طب مع الحض ياخد الدية على طوف طب طبعا ايه الدية دي تختلف حسب الجراحة الحادثة لو انه هو كسر له العشر اصابع اياخد الدية كاملة لو اطاع له لسانه ياخد الدية كاملة ليه لان اللسانة لا عضو يشابهه معايزاي والعضو الفريد من نوعه له دية كاملة له دية انسان كامل يعنيك بيقول لوحد فختلك واحدة منهم تاخد نصف الديه منخيرك اتكسرت تاخد الايه وابنك اتخرمت تاخد الايه نصف الديه فانا اقصد ان الحر انما يضمنوا بذيته اما العبد يضمنوا بقيمته واضحة قال ويتصرف فيه يشبه البهيمة وقد وجدنا انه من حيث التصرف المالي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 مثال ايو ماجه مثال العبد مثلا والبه... والبهيمة والحر فنلاقي العبد بالشكل الاول احنا عايزين نشوف العبد ده نعطي لحكم في اي جهة في جهة التصرفات المالية هل يمنك او لا هل لما نيجي نقيصه على الاصول اللي عندنا هنلاقيه يتنازعه اصلاك الاول الحر الثاني الايه ام فنجيده مثلا فنجيده لا يمتلك ولا يوضع ولا كده يعني مثل البهيمه كده والثانيه النوم بالنسبه للحرص ان هو يعني يتزوج ويولد ويياكل ويشرب يضعف مثل الخواط ولكن ولكن ولا يمتلك مثل ده متطبق عليه يعني شبههم بالايه بالبهيمه طيب هذا النوع من القياس قياس مبعي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 فهن النبي صحيح لم يجيبهم على ما يسألوه عليه إنما أتىهم بعكس ما يسألونه هو بيضعها في حرام يبقى حرام طب لو هيبحف حلالي بقى إيه حلال. العلة هنا هو يبحف حرام عشان كده خدت التحريك العلة هنا هو يبحف حلال فخدت عللة إيه التحريك معايز زي ده اسمه قياس العكس أثبتوا في الفرع عكس علة الأصل ياخذ عكس حكم الاصل وهو ايضا من ابقيات الضعيف ليه ده انا ولست قياسا مطلقا انا قلت قبل كده عشان اقول ان في على حاجه معينه ده فيها قياس لابد يكون عندي اصل وفرع وعله حكم وعلة الاصل موجودتين في عله الفرع مش عكس العله واضح والنبي صلى صح الله عليه وسلم اننا استعمل إن هذا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 وهو الوضع الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه أثبت للفرع أجرا لأنه وضع حلال أما الأصل فهو وضع حرام كما أن في الأصل وزرا لأنه وضع حرام كلام ده كده واضح في أي إشكلات إذا كده القياس معنى القياس أدلة حجية القياس شروط القياس القياسه قسمان جلي وخطي بعد ذلك قياسه الشبا قياسه العكس يبقى انت تتمشي كده على الصدر المسألة خاصة ده القياس كل الصورة في الكتاب كده القياسه لغة المساواة والتقدير اصطلاحة تسوية فرع باصل في حكم العلة تنتج مع ضيناهما يبقى هم اربع اقسان عندي اصل وعندي فرع وعندي علة وعندي حكم بعد كده جاءوا ليه طب ليه بقى ليه الناس دول اختلفوا في القياس عشان هم قالوا ان اول ما نستخدم القياف ايبليس والمولا عز وجل اللي عناهم واحنا بنقول نفس الكلام بس لقياف ايبليس قياف فاسد لمسر دمتين النصر هو قال ايه اخلقتاني من نار وخلقتهم من طين لا احنا بنقول لو ان الله عز وجل امرنا بيسيل فوقيافه يعني نجعله جانبا ونطبط ما هو موجود في الايه في النصر نجي نقول بات بالقياس لحجة لأن الصحابة استعملوا ولأن عمر بن القطاب رضي الله عنه أرسل كتابه إلى أبي موسى الأشعري الذي صرحه ابن القيم في كتابه أرام موقعنا على رب العالمين ولأن الله عز جل استخدم هذا الأمر في كتابه ولأن الله عز جل قال الله الذي أنزل إليكم الكتابة والميزان فسمه الميزان ولأن الله عز جل قال كذا وكذا ولأن النبي صفا لم استخدمه لما صلاه الرجل عن الجمل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 تظاهرهما أن يخالف واحد منهما الاخر معايا انك لا تهدي من احبابك والله إنك لا تهدي من احبابك وقوله تعالى وانك لتهدي الى الصراط المستقيم اليدا مختلفين ازاي يقول له انك لا تهدي ويقول له وانك لتهدي عشان كده في علاقه ما بين المعنى الاصطلاحي وما بين المعنى اللغوي المعنى اللغوي في ايه؟ انه تفاعل وهو من العرض اي ناحية فهم قالوا العراقة ما بين المعنى اللغوي والمعنى الحمع الاصطلاحي ان الدليلين ظاهرهم التعارض هذا في ناحية وهذا في ناحية والتعارض في اللغة تفاعل من العرض و الناحية كأن هذا الدليل في ناحية والدليل اخر في ناحية و كيف يلتقيان مع انهما يضطيران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 عشان كده العلماء قالوا واذا زدت تعرض فعلم بانه ثم نقص في العلم او في الفهم او في التدبر يبقى انت عندك ايه قصور في النحلل 100 او عندك قصور في الفهم او انت عندك ناحيه علميه وعندك فهم لكنك عندك قصور في التدبر ما اديتش المثاله حقها من الايه التامل والنظر معاك كده